ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشيه عليه من الموت فاولى لهم طاعه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 والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه وكره رضوانه فأحدط أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانه